بسم الله الرحمن الرحيم بإلاء قريش إلاءه وإحبت الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعنهم من دورهم وآمنهم من خوفهم